إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ طال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاروا أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل 111. ورسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 112. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد 113. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 114. ومن أظلم ممن افترى على الله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 114. وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 115. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 118. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 126. ومن ذلك الفوز العظيم 127. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 128. وبشر المؤمنين 129. يا أيها الذين آمنوا كونوا 122. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله 123. قال الحواريون نحن أنصار الله 124. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة